وعشر فإذا بلغن أجلهن فلا دناها عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فإذا بلغن أجلهن فلا دناها عليكم فيما فعلن في بالمعروف والله بما تعملون خبير والله بما كنتم تفعلون خبير